Ilyikia, aya kathira, tulumi fina ilaika anasia, dunia, adina وتجهل ما مصيروا وقهر الناس وهونا فَكَيْفَ بِعَبْدِهِ يَعْتَدُونَ ظُلْمَان وَقَهْرٌ نَا فِي إِذْلَالٍ وَأَهْوَنَا فَكَيْفَ بِعَبْدِهِ أطل الله فينا أما تخشى الحساب وهولى يوم تخر به الجبابر ساجدي فاستقاموا بدنياهم وكالوا عادلين ويزاقوا باطل الدنيا وظلمهم فتبقى عبرة mm uh -huh. Yقي